أحلى الصور دائم تجي عفوية حتى تعابيرك تجي مختلفة صورة وفيها إحساس بالحنية كأنها ضمت أحد ما عرفه مطر مفاجئ حزة العصرية وبنت تغطي الورد فوق الشرفة جمادها الصورة ولكن حية أشياء واجد عايشه بالصدفة مثلي قبل لاركض ورا الحرية قدامي الماضي وقلبي خلفه ما خفت بالروحه وخاف الجيه أعمارنا مثل السعادة سلفة ما عدت أضمن شيء لو بيدية الناس ما تضمن صلاح الخلفة هذا الزمن مشاكله يومية بصيرنا أعمى يقوده ظرفه إصلاحنا نتائجه عكسية ما نختلع غير الشتم والطرفه وش فايده ثوراتنا السلمية ألي رغم أنفي أبرغم أنفه المسألة ردت فعل عرقيه كم جد لي دف المعارك كتفه جدي ام على الغارية وانا ولد جدي وقاضي بحلفه حنا من الذل والدونيه صغيرنا وزن الكرامه حتفه اما حياة فالفخر مطليه ولا ممات يبهرك في وصفه انا ما احب العيشه العاديه واحب اسجل في زمانيه واكثر ما بيني وبين الفكر ندية وعجز تلاقي في إخلافه صرفة أشيل هم العالم التحتية والحزن للي فوق يلمح حرفه، أنا ضمير الفترة الحالية وأنا بشر صنف الفقارة صنفة صغير حلمي ضحكة وعديه وكبير محلم بالليال الصلفة تضحك علي أحزاني الجديه وأبكي على عمري وذكرى ترفة الله يجيب حقوقي الشرعيه اللي انزلت من القصور الغرفه